وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تنظرن اين يفعل بها الفاقرة كلا وظن أنه الفراق كلا إذا بلغت التراقية وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وَلَتَنفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاءُ وَلَتَفْتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاءُ فَأَنَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثم ذهب إلى فَأَوۡلَاثٌ أَمۡ أُولَاكَ فَأُولَا يَحۡسِبُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَن يُتۡرَكَ سُدًى يَحۡسِبُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَن يُتۡرَكَ سُدًى أَلَمۡ يَكُن لَّهُ كِتَٰبٌ مِّن قَبۡلُ خلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر وننفى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده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 وإذا مسل الإنسان ضره دعا ربه من البلدين فهم إذا شر له أمثل منه, منه لسيما كان يبعو إليه من قبل وجعل لله الأمباد ليظل عن سبيله كل تمتع بكثرك قليلا منك من أصحاب النار اَمَنَ يُقَامُ لَنَا اللَّيْلَ السَّاجِدُونَ وَقَائِمًا وَمَن يُقَامُ لَنَا اللَّيْلَ السَّاجِدُونَ وَقَائِمًا يَحْضُرُونَا صَلَاةً وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ ربه قل قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما ما يوفى الصابر لأجرهم بغير حساب قل إني أغلرت أن أعلم الله مخمسا لهم قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ أَنَّا مُسْلِمُونَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهُ سَعْبُدُ لَهُ سَلِيمَ تَعبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دِينِ قُلْ فَسَبِّحْ وَأَنذِرْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَذِنُوا بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ القيامة ألا ذاتك هو الخسرى الرحمن له من فوقهم بلن من من النار ومن تحتهم بلن ذلك يخوف الله به عبادة ذلك يخوف الله به فانتقون يا عباد فانتقون قل لهم الى الخاسرين الذي لخسر ان اسغوا وا فبشر عباد الذين يجتمعون القول فيتمعون أحسنه أولئك الذين هداهوا الله وأولئك هم أولى الباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت توقذ منه في النار لكن من فرص من فوقها غرف لكن الذين اتقوا ربطينهم فرص من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها نهار وعد الله لعل الله لمن حمده